أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمدار فض بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكفة ضرعوا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 لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل لله رب المشتكى رب فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل Go! Oh.